تُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَيْنَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدَّمَنَا اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ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 اتوني باهليكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجدني يوسف لولا انتم فندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم